بلى الله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونأوز بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ملل له ومن يلله فلا هدى له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً نبيه ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثمار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما أيها الإخوة أنا فهي أن نريد هذه الفرسة بعد التشرف باللقياكم لأن أتحدث عن موضوع خطير وتبينت خطورته لان كثيرا من الناس يجعلون قائدا الشيعة وبعض منهم قديو ديابافيلهم كما ذكر ذكر الاخ عبد اللطيف المقدم وخاصه بعد تربو التشيع على أرش إيمان وبعد الجهود الجبارة التي بذلوها لمشر التشيع في ربوع العالم ولغدوهم المسلمين السلة في مختلف أخطار العرض وأترافها اذا الخطوره تتجاز حينما يغرى بعض المنتسبين الى العلم وبعض المدعين ادعامه الفكريه وهي الدينية من بين اهل السنه يه لما يدافعون عن القوم دفاعا وليما دفاعا مبديا للجهل يدافعون ويقربون مذهب القوم الى الشباب الى شباب الاسلام والمسلمين وهم لا يدركون الأحصار التي تكمن وراء هذه الدعايات وراء مثل هذه الدفاع فبكى من وقع في مختلف أسراف الأرض في حبائلهم من العرب والعجم وان الله لا ذكر نقلا عن اهد الموثوقين المؤمنين كيف يستطاع ان يجذبوا قرية كاملة اليهم وكيف يستطاع ان يحملوا المسلمين السنة الى ديانتهم ومذهبهم وانه كما ذكر بانه نقل من هذا والشيخ ومن هذا الاخر فانني العارف اكثر واكثر من هذا بكثير حيث اعرف من بلاد الاسبية والافريقية التي كانت خالية عن التشيء على الاطلاق وجد فيها بيئات كاملة اثر المسلمين السنة تشيئوا وحبلت مساجدهم الى الهسينيات هذا ما عارفه ولا اريد ان اطيل في هذا التمهيد لكني ذكرت هذا فقط للتذكير لأنه لم يحصل هذا إلا لسببين السبب الأول هو انخدع كثير من المسلمين أو من علماء المسلمين الصنة بأباطيل القوم وبديعاتهم الكانبة الخداع والسبب الآخر هو عدم معرفة أهل السنة أقامة القوم أن كثيرا من أهل السنة ولا أكون مبالغا هنا ما أقول كثيرا من أهل السنة يظنون أن الشيعة فرقة من فرق المسلمين المتعدلة قال الاحلاف الشوافع فالمالكية فالحنابلة او الفرق التي تشعبت من هذه المذاهب الفكرية مذاهب صوفية ومذاهب اخرى حسب البيئات وحسب الاقتار وحسب الزمان والظروف فيظنون بانه هكذا التشيع والتسلم لا فرق بين المسلمين السنة وبين الشياء الا في اشياء بسيطة فرعية وانني لمقصف جدا فيما اقول بانني سميت عشرة كثيرة لبل يتزعم المسلمين وهم رمجوا هذه الأفكار التي أنا ذكرتها لأنهم يقولون لا فرق بيننا ومين وقد صدر كتاب جديد في مصر في القاهرة القاهرة، ومصر لها شأنها في البلاد العربية حيث فيها الجامع الأنثر والناس يظنون وإن الذن لا يغني من الحق شيئا ولكن الناس يظنون بأن الطاهرة او مصر هي بلاد العلم والعلماء ولهم اعذارهم فعلا ان مصر انجبت كثيرا من العلماء البارزين والمفكرين الكبار والاعلام الذين هم قابل الأمة الإسلامية الى الحق والسلام لكنه لا كل ما يكبر من مصر هو الحق والسلام لكن الناس كما قلت ينظرون الى مصر بنذلة خاصة. ففي القاهرة ومن مصر ومن شخص كان يحكم بانه من كبار المفكرين الاسلاميين. كتب كتابا في الامنة الاخيرة وسماه بين الشيعة واهل السنة. وانني لا اريد ان اكتم اسمه حتى لا يذهب بكم الخيال. ولا يتشعب بكم الزلول من هذا الرجل؟ فهو رجل معروف في علم الاشتلاء، واسمه دكتور علي عبد الواحد باسي، والرجل في التسعين من العمر، وله شهرة عالمية، فصدر كتاب، وذات زبود فيه خيرا، ويحتذونه لأنه عالم كبير ولو انه اختصافه الاجتما لكن القوم استطاعوا ان يوقعوه في حمائلهم وان يخدعوه وان يستغلوا جهله في هذا الموثوب او فان هذا الظن يسمى لا اقول لكنه ما اتطلب لا استبعد القوم يستعجرونه لكني لا اقول انا لا اقول لما قلت معنه استغلوا جهنهم فكتب كتابا مستقلا سماه بين الشيعة واحد السلة مبرأ ساحة الشيعة الجميع العطائد التي يعتقدونها ويؤمنون بها محببا اياهم الى شباب المسلمين السلة ومطرما مذهبهم الى المسلمين السلة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 انحيز الاجتهاد المسلوح به. هذه اعبارته. لا يخرج. انحيز الاجتهاد المسلوح به يصاب خائله برتين. نصيبه برتين. ويصاب مخطئه بره، يعني لو في مسألة هم يصابون عيونه. فما هذا ابنه قفايا اجتهادية بسيطة. ليس هناك أي فرق. فقضايا إشكادية. هذا الكتاب صدر، وطبعوا منه خمسين ألف قصه، ووزعوه تقريبا مجانا. يعني بالقرن الربعي بالثمن الربعي. ننتشر هذا الكتاب بين المثقفين وبين الشباب الجماهير. فعثر هذا الرجل كبير وله شهره ومع ذلك نرى بان هذا الرجل ايش اختفره فكثير من الشباب اغتروا واخدروا فهكذا واحد من العلماء الاعلام ايضا كتب كتابه مره ساحبه فأيضا الرجل ليس له موضوعه هذا غدى على كتب الاربع التي الفته في بيان معتقدات القوم الشيعة والسنة والشيعة والقرآن والشيعة على البيت والشيعة والتشيء في رقم تاريخ. هذه الكتب التي تشتغل تقريبا على الف صفحة. رد عليه بابارة مصيفة. قال هذه اشياء ليس لها الاطر اليوم. شنو هم الكلام؟ فخطى بخطة مصر بالجملة الواحدة ان هذه الكتب تبهى سنة طائرة ليس لنا اليوم ان نتفكر فيها اذا ان نفهم. وكاتب اخر ودعاية مخرى ايضا دافع عنهم بطاعة مبينة. فالشباب في لنا رأوا هذا ثم رأوا الدعاية الكبيرة الضخمة. كما ذكر الاخ من قبل الخبيني واخدوا وقالوا ما دام علماؤنا يقولون بانه لا فرق بيننا وبينهم. والخلاف اجتهابي بسيء يشفي. فحصل فيما حصل بانه في ماليزيا وفي الفلبين اكثر من اربعين الف شخص تركوا التسنن واعتنقوا مذهب الشيعة. وتحمسوا. ثم افريقيا التي كانت خالية عن الشيعة مطلقا لم يكن هناك رجل شيعي نحن. مددت لهم مدار السنة. ومؤسسات وحسينيات. وبجريمة من? بجريمة ما نحن. المنتصبين الى العلم والمدعين الضعامة الفكرية للمسلمين. وشيء اخر.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 انني هنا ما اتحدث لا اتحدث عن الشيعة الغابرين الذين صدوا نهبهم والذين انطردوا منتهوا انا هنا ما اتكلم اتكلم عن الشيعة الموجودين في ايران والعراق وفي بعض البلاد الاخرى الشيعة الذين يتزعمهم الخميني اليوم. فهم لا يختلفون مع المسلمين في فروض او في مسائل اجسهادية او في استنباطات واستخراجات المسائل او في فهم معاني القرآن ومعاني السنة النببية الشريفة بل إن القوم يختلفون معنا او يختلفون مع المسلمين السنة في اصول في لان المسلمين يعتقدون كلهم بجميع فرصهم وتلاعيفهم وجماعاتهم ومسالكهم يعتقدون ان اصل الاسلام أن الاسلام مبني على شيئين على القرآن والسنة. ان اصل القصول ودعامة الدعائم للاسلام هو القرآن. ويطلوه السنة. لكن نشياء لا يعتقدون بهذين الاسمين فلا. هم يقولون ان القرآن الموجود هذا ليس قرآن الاسلام بل بل هذا قرآن ابي بكر وامر واثمان القرآن المحرف المغير المبدل الذي نقص منه نصير وزاد فيه وزيد فيه أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله هو عليه كان عند علي رضي الله تعالى فجاء بهذا القرآن إلى أبي بكر وعمر وعثمان وأتحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وربوان الله عليه واجمعين فجاء به إليهم فقال هذا هو القرآن الذي نزل به جبريل على قلب محمد سيد البشر. سلوات الله وسلامه عليه. خذوه. وتمسكوا به. وحينما قطعوا هذا القرآن ضيدوا فيها المخاذي. مخاذي مين? هم مجدوا فيه بان فيه اسم ابي بكر وامر واثمان واسم ابي عبيدة ابن الجراه وسلهة والزبيس واسم صاد ابن ابي وقاص وخالد ابن الوديد وفيه اسم حسة وعائشة وام حبيبة امهات المؤمنين مجدوا في هذا القرآن بان هذه الاسماء موجودة في هذا القرآن ذكر صراحة بانهم كلهم كفار وانهم منافقون وانهم مرتدون وانهم خالوا الله ورسوله وجدوا في هذا القرآن موجود هذه الاسماء فمجدوا بانه لو نشر هذا القرآن وظهر للمسلمين يعرفون مخاذيهم ومسابيهم. فقالوا خذ هذا القرآن لا هاجت لنا به. ما نريد هذا القرآن. فقال علي بن وبي طالب ربي الله تعالى إنكم تركتم القرآن مهجورا. فلا ترونه بعد ذلك. إلا هينما يخرج القائم من ملبه. أي المهدي الموعود أنا ذاك الناس ينظرون الى هذا القرآن. ويهملهم اي الناس على هذا القرآن. اما قبل ذلك ثلاثة كنت اريد ان تلزنكم بالحجة. وان وقيم عليكم الحجة. فعقمت الهجة. وقد اظهرت القرآن الذي نزل به جبرايل ولا محمد صلى الله وسلام الله عليكم. ولكنكم رفضتم أن تأخذوا بهذا القرآن وان تتمسك به. فانني سوف اخطي هذا القرآن حتى يظهر ولده. المهدي. ما يظهر فيظهر بهذا القرآن. هذه اقيمة القوم. في كتاب الله. يزال. بان هذا القرآن سوف ذلك من عين جوا هذا القرآن? قالوا ان الموجود هو الثلث. اما ثلثي القرآن حلقوه ومسخوه ونسخوه ولم يذكروا ثلثي القرآن فالذهب. اما الثلث الباطي ايضا حرفوه وغيروه. حسب اهبائهم واغرازهم واهدافهم. حلقوا من هذا القرآن الموجود الثلث الباطي. حلقوا منه اسم علي رضي الله تعالى عنه كلما ذكرني، ذكر فيه. وحدقوا منهم اثماء المنافقين وعلى رأسهم العشرة المبشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نافق بالماشي الجنة. غير علي رضي الله تعالى عنه. كان هذه الاسماء موجودة فهدقوا هذه الاسماء لانهم كانوا ذكروا بالكفر وبالنفاق وبالغذة. فهمتوا هؤلاء. ولعبوا بالآيات. ولعبوا بالصبر. ولعبوا بالأجزاء. والثلث الموجود الباقي ايضا مهرب ومغير فيه لا يعدى مدالي. وامنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.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 وقد ذكروا رواية متماثرة في كتبه ايه تقالوا ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا. الا ثلاثة. كلهم ارتدوا. الا ثلاثة لقدانه. وابو ظرف وسلمان. بقية اصحاب رسول الله كلهم كانوا ارتدوا. اين ذهب عبد رسول الله? اين ذهب ابناء وابن رسول الله? اين ذهبت السديق? اين ذهبت السديقة? الذين قال فيهم رسول الله ما قال لما تعلم من اهب الناس اليك يا رسول الله? قال السديقة. فلتوا ببكر. فقالوا من الرجال يا رسول الله. قال ابوه. اين ذهب الله? على هذا اول الكافرين وامول المرسلين. لزوجته ام المؤمنين بنفس كلام الله. قالوا انها خانف رسول الله. عيات الله. التي برأها الله من فوق الارش. وانزل في براءتها ثمانية عشر آية. قالوا يا ابنها وما كانت حسب. بل هي التي بثت السبب في تعامل رسول الله وقتلتها. امر اين ذهب امر? قالوا امر عيادة بالله كان اكبر المرتبين اكبر المناخين. وهو الذي كان يحرم اصحاب رسول الله على الارقبات. وهو الذي حرم عايشة على قتل رسول الله. وامر ابنتها حتى ان تعامل عائشة في طفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرونها في مصيره مسؤولين. فأكلا اصحاب رسول الله الذين رموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينفض على رواية فماذا يقول مصيرهم هؤلاء? اريد ان ابين حقب الخوف ومغضهم لامك محمد سلامات الله وسلامه عليه. ولحامل الرسالة العولى والذين نشروا الاسلام في الافاقر. اريد ان ابين. وابين شهل هؤلاء المتجاهلين المتاجرين باسم الاسلام.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 لا يخرج ان حيز الاجتهاب المسروح به. فنقرب شبابنا الى خابلاء المبغدين لامة محمد سلامات الله وسلامه عليه. والحاصلين على الامة الاسلامية المجيدة. مع اعباء حرام لي الرسالة. وتلامذة محمد سلامات الله وسلامه عليه. كيف نطرب شبابنا ليكونوا طعمة لهؤلاء الناس? كيف نطربهم لكي يخدعوا ويدخلوا في هذا الدين الذي لم يؤسسوا الا اليهودية الامرية? كما تهم اثبته ان شاء الله في هذا المجلس المختصر ومن كتب القوم القسم لا اورد رواية ماهدة من كتب اهل الدين. في كلامي هذا ان شاء الله. بلا رواية واحدة. لا للبيان ولا, للإستلال ولا, ولا لا لاستنلال ولا لا ولا للرد. لا اذكروا رواية الله لا كتب احل السنة. كلها من كتب القومية. كيف يردون? وكيف يصبح لهم ضميرهم بانهم ينادون التقريق مع هؤلاء الناس الذين يكفرون ابا بكر وهمر. واسمان ويكتبون هم هات المؤمنين عائشة وحسبة هم حبيبة كيف يرادون بالتقريب الى هؤلاء كيف يسمى لهم دينهم وكيف يربى لهم دينهم هؤلاء قد بلغ بغضهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا المبلغ حتى رووا رواية وهي ايضا متباطرة من القوم في كتبهم يقولون أن مهديهم المذعوب الذي لم يولد ولن يولد. الذي يقولون... يقولون عنه بانه دخل في سرناب سامراء. السرداب الذي لا يستطيع ليخرج منه فعرا. بدلا يخرج منه رجل. الناس الذين شاهدوا في سامراء غاره مغارته يصدقون سلامه بانه ثلاثة انش طول بل اثنان انت عرض من هذا يخرج المهدي يقول انه يخرج لكن انظروا حقد القوم لاصحاب محمد صلى الله وسلامه عليه ولاصلاف هذه الهمة ولطابة هذه الهمة لو لا لما كان للتاريخ التاريخ الاسلامي وجود ابو بكر وعمر لو لم يكن ابو بكر لو لم يكن غمر فما ندري ما كان طارق الإسلام نقول عنه بأنه يخرج المهض فما لا يحل ما لا يحل لا يقول أنه ينشر الإسلام لا يقول أنه يؤيد الدين لا يقول أنه ينشر العب لا يقول نهجا ماذا يقولون؟ لا يقول له يقولون ما يُصلِجُ صدورَه، يقولون يخرج، ويأتي بكتاب جديد، ويأتي احفظوا هذا الحديث، حديث الشيعي، الرواية المكتوبة على جرح ابن محمد الباطرية أنه قال يخرج المهدي، وهذا يعمل، والرواية موجودة في كتاب الغيبة للثوسي. وكتاب الغيب لابن عماني وبهار الانوار للقل باقر يا المجيس وفي كتب اخر وفي كتاب باقر السمر الذي يطبل هوله الجهال في انه اكبر عالم من شنو عالم من كيف يصنع الاسنام كيف يجعل ويكمن الشخصيات من دعاية الكبير. هذا كتبه في كتابه لما بعد الظهور هذه الرواية المكسومة على جابر بن محمد البكر. ماذا يعمل؟ يقول يخرج ويأتي بكتاب جديد. بكتاب هل المسلمون يحتاجون الى الكتاب بعد كتاب الله؟ لكن القوم لا يعتبرون ولا يؤمنون بهذا الكتاب. قالوا ياتي بكتاب جديد. وبالأمر الجديد. اتمنوا أيها العرب. اين ذهبت نخمتكم وغيرتكم. اسألوا هؤلاء الناس الذين يتبلون ويعملون على حصابهم. نحن لا نؤمن بالقوميات. ولا بالسيارات القوضية. لكنني مسائل ماذا ترجون من هؤلاء الناس? حتى تكتبون كتبا وتلقون مهاضرات لابدقاء انهم. ولابدعاية لهم ماذا تريدون من مرأة يقولون يأتي بكتاب جديد. وبالامر جديد. ما على جديد على العرب يميقون على العرب شديد لانهم مغفلين اكثر. وعلى العرب شديد. لا يبعو الصيف عن عاطقه. لا يبعو الصيف عن عاطقه يهي خمسمائة رجل من قريش من هم كريش? قام رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الذي قال فيه من رسول النافت الذي قال فيه الله وزى مجل فما يجبسوا عن الحضاء هو الا واحد فيه. قال الائمة من قريش من بعد. اضلع قريش هملة رسالة الاسلام. وناشروها في الافاق. الذين هملوا رسالة الله.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 لأنهم بلغوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اطراف الارض الاقدس ولماذا بل بلغوا لانهم حملوا رسالة الله على اكتافهم فلماذا حملوا لانهم بشر الناس بتعاليم رسول الله ولماذا بشروا يقتل خمسمائة رجل من قريش فايوبيد ثم يقتلهم 500 اخرى فيقتلهم ما يوبيد ثم يقتل خمسة مئة يهي خبس. ستة مرات. هؤلاء اصحاب مدن. لا اصحاب رسول الله في القحن. وهؤلاء ير... اصحاب رسول الله في المعارك الاخرى في غزوات رسول الله. فيقتلهم. ثم ماذا لا يعمل? يأتي الى المدينة. انذروا. هذا هو الاختلاف الاجتعابي المسيط بيننا وبين الخوف. يا لالبلاهة والسفاحة. يا للسزادة والطيبة. لا نرسلني هذا. او يا لبيعة ال... يا لبيعة الضبائر والاقلام والأوصر. ان الذين اشتروا ماذا نصنفه السحن. اولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى. والاذاب بالمصرر. فما اسبرهم الانوار. يعني بالحياة الدنيا. بالامال التي لاقي مدلها. يقولون مثل هذا الكلام. فياتي البديل ثم ياتي الهجرة. هذه رواية موجودة في اقدر كتب القوم. كتبهم الحديثية. هذه الحديثهم. وهذا هو قرآن. يقولون يأتي الهجرة. فيهجب الهجرة. ثم يخرج ابا بكر وعمر من قبره. ولكن الله جعل الحق على لسان الكذابين. فقالوا فيخرجان طريان كأنهما كبرا اليوم. لكل عماية المخصوبة. هذه قطعة واحدة صحيحة. فيخرجان طريان كأنهما كبرا اليوم. يعني اجسادهم لم تفلق ولم تفلق. فيهيهما. يا للحظ. فيجلبهما بالجريد والنعام. يا من? للسديق الاكبر الذي طال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كل يبعى يوم القيامة الى باب من ابواب الجنة الثمانية من ابواب من ابوابها الثمانية من الباب الذي اختص به لو صلى متطبرا كثيرا فيدعى من باب الصلاة. لو سام متطبرا ما قلتا كثيرا يدعى من باب الرجال. لو جاهد في الله وقف جهاده وقفل في سبيل الله فيدعى من باب الجهاد. فقال له السديد يا رسول الله سلوات الله وسلامه عليه. هل من اهد يدعى من ابواب الجنة الثمانية? فأترك رسول الله رأته ونزل جبراهيم فرفع رأسه ونفت بلسانه الصادق قال نعم لاهد يدعى من أبواب الجنة في السمانية فقال من هو يا رسول الله قال أنت يا أمامك فأمر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن الله جعل الحص على لسانه وخلقيه لا تنعشبت على رجل خير من عمر من الذي قال فيه علي رضي الله تعالى فيه ما والكتاب كتاب شعر الأمال للطوسي ان علي رضي الله تعالى رح كان عنه كان يمر في مسجده بالك بعد وفاة ابي بكر الأنصار قالها الرجل وقال الذي راى علي بن الله تعالى وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله قال قيدا في علي بن الله تعالى ففعل علي بن الله تعالى عنه قوله. فدعى جبر وادر بجبر الدهر فدوى بذلك الصلاه الجامعه المسلمون وقل على المنبر وقال بعد الحبلة والمصلة والسلام والسلام يلا رسول الله. قال ايها الناس خير الناس بعد نبي الله يا ابو مسلم. ثم امر ولا عجل واحدة يقبلني عليهما الا كلفته هدى المفترين. هذا الكلام في كتاب تشيعي للأعمال المختصر. اللذين الشخصين الأذيمين الجليلين اللذين جبّهوا عليه رضي الله تعالى بعد ملكه ما بعد الخاتيم. ويفضلهما على نفسه. ويحبهما هذا الحب بانه سبع رجل يريدوا الانتقافة بهما. فطلب المدة. وطلب الناس بان يجتمعوا. ثم بعد ذلك بين امامهم الحديد. ولو لم يكن ضده. احفظوا هذه انتبارة التي انا ذاكرها الان. احفظوا هذه انتبارة. فانها عبارة كالحجر. انا اتناهز. الشاتبين لاخحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يولد. ولم يولد. ولم يولد. فاقصد من هؤلاء ابناء. مصدد المجرد. ومصدد القلوب. ومصدد العظيم. الذي يستطيع ان يرد هذه الباب. قد ذكروا في كتبهم الاثنى عشر. لا في كتاب ولا في كتابين ولا في كتب ثلاثة. في اثنى عشر كتاب شعر. ذكر القوم بانه بعد مقاة سيدة سيدة مقاة رضي الله تعالى عليه عليه رضي الله تعالى عنه بنساء كثيرات فاضبل ولد ولد له باب الحسنين سمناه بمحمد وهو المعروف بمحمد ابن هذا الولد ولد بعد الحسنين فلما بلغ له غلك فجاءه الناس يهللون له الا هذا البلد وقالوا بمثل ذلك فماذا قال قال ولكن بالكلم ليس في كتب السنه بل من كتب الشيعة يعني الارشاد للمخيم. العالم البرال التبركي. والحصول المهمة لابن الصائر. ومقاتل الطالبيين للاسهاري. وكشف الغمة للاربالي. والتاريخ للياقوبية الشيعي. ومروج الصهر للمسعودي الشيعي. وحياة القلوب للملة باطرة المجلسية. ويجري مجلؤ عيون الـ ارسي للمدينة وينبع الآمال للمرفأ عباس القمي. كل خذ يركل ما يصفحود لأنه عندما سئل باسم منصب في هذا البلد فقال لا يسمى بعد محمد الا ابو بكر وسميته بابكر فلما نظر هو سماه بعمر سماه لما له وليس سماه بوثمان سماه له وليس سماه فقيل له كيف اخرت عنك يا علي رضي الله تعالى قالك ما اخره الله يسا وجل هذا ابن علي رضي الله تعالى لأبي ما امر واسموه وهناك لان القوم يبكون ما يتناقضون على الحسين ايام عاشوراء ايام المحرقه تعرفون هذا ولا لا اخو الذين يعيشون ويعيشوا بالجار من مثل الجر هذا يبكون ويتناقضون ويذكرون الاسماء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء، عليس كذلك ثم عليهم اللهم يعلم وهو يذهب في نفسه على اقول الباكير لكنه يبقى اربع ابن عصداء مهمد عام ثلاث ثلاث ثلاث لماذا لا تذكرون ابناء ابن الحسين الذين استشهدوا لا يوجد كتاب من كتب القوم الذي فيه ذكر لحادثة كربلاء مطاجعات الا وفي ذكر هذه الاسمار لماذا لا يذكرون لا يذكرون لانهم يعرفون لو ذكر ابناء علي لينكر فيهم ابو فكر بن علي وينكر فيهم عمر بن علي وينكر فيهم عثمان بن علي فقد ذكر السهاري الشعري الغالي المتطرف في كتابه مقاطع الطالب الجديد زعيم في قتل الحسين بان افضل من قتل ابا الحسين هو ابو بكر الغالي والثاني الذي قتل دون الحسين هو عمر بن العاص والثالث الذي قتل هو عثمان بن علي والرابع الذي قتل هو ابو بكر بن الحسن والرابع الخامس الذي قتل هو عمر بن الحسن السائب الذي قتل هو عثمان بن الحسن وليس هذا بل الصائب الذي قتل هو ابو بكر بن الحسين. والاخر الذي قتل هو عمر بن الحسين. فالاخر الذي قتل هو عثمان بن الحسن فكاد هذا ان يدل على شيء يدل على خب هذه الاسره بأسهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم ابو بكر وعمر وعثمان فهمتم يا أيها الأخوة أبناء الهتير أسماؤهما ابو بكر وعمر وعثمان أبناء الحسن أسماؤهما ابو بكر وعمر وعثمان أسماءه علي أبناء علي أسماؤهما ابو بكر وعمر وعثمان لم يكن يهدنوا هؤلاء كانوا يجنونهم كفرة مرتدين. لماذا سموا وابنائهم ليصنعوا هؤلاء هل اهد من الناس يسمي ابنه باسم عدوده وباسم الكفار فلقيني في المدينة المنظرة شخصا مضع عمامته الكبيرة على راسه لكي لا يدخل مسكة من الاقل في مخلص حاجزا بينه وبين الاقل هل انا كنت اخفض له فقال انا موطربا قال نعم سماهم قلت الكلام في كتب قال نعم نعم لكن ما لا اتعلم لماذا سماهم قلت انت الرسمي لماذا سماهم قال سماهم لكي يبين للناس بان في الاصماع ليس في شيء ان, أن الاصماع ليس في شيء فقلت وانتم لماذا لا تسمون ابنائكم ليا هذه الاشياء وهذه الاشخاص ما دام علي رضي الله تعالى عنه انه بيّن لأنه ليس فيه شيء. لماذا لا تسمون ابناء كلها من الاسلام. فبعت الذي. لماذا لا تسمون ابناء ولكن القوم لا يبرون. حب اهل البيت. اهل بيت علي رضي الله تعالى عنه ليبي بكر وعمر وعثمان. حيث انه لم يبقى في كربلاء الا ابن واحد لحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه تعرفون ماذا اسمه? علي بن الحسين الملقب دزين والكلام في كتب القوم في كتش الغمى للاربلي الشيح يقول بانه حينما بقي علي ابن الحسين مهدا ونذاب ما رصب كربلاه فالتفت يمينا ويسارا ووجد بانه لم يبقى في بيته ابو بكر ولم يبقى في بيته ابو عمر فمن غبه لابي بكر كنا نفه بابي بكر كنا نفه تبركا وتيمرا باسم ابو بكر الصديق صاحب رسول الله في الغالب كنا نفه بابي بكر كنا ملد له ملد تسمى ابي محمد وهو المعروف لمحمد الباكر ثم ظلم له بنفسه فقال لا يمنغي لأهل بيت النبي وأهل بيت علي أن يخلو من اسم عمر فسمى ابنه الثاني بعمر هذا هو كل القوم لأبي بكه النوم لكن القوم فقدهم لأبي بكه النوم بلد هذا المبلغ قالوا بأنه يعطي هذا المهدي المعود الماهود الذي ينوبه ولا الخميني باضع صيفه ولا عاطقه ولذلك يتغدى باشرين شخصا ويتعشى باربعين ويفطر بخمسين لانه لا يضع الصيف عن عاطقه انتم لا تعرفون حقب الخوف ماذا يكتم قد بدت البغضاء من مصراههم وما تخفي صدورهم أكثر. قالوا لأنه يهيب بخل العمر ثم يجلبهما بالجريد والنعاد ثم يسلمهما على جدوء المخر فالناس المسلمون والمدين يتألمون لكنهم يستريهون بأنهما قتل وخلصا من العزية والإهانة والخص والذل هذه الرواية قالوا ثم ينزلهما ينزلهما ثم يحييهما ثم يجلبهما بالجريد والنيالي ثم يقلبهما يا للقوم قالوا يقتلهما الف مرة يعني اما يقتل مرة واحدة قالوا <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> لو مرة الواحدة قد خلاص راحه. لكننا نريد ان نشفي ان بانهم هؤلاء كثروا مجيوزيتنا. وهؤلاء اطفوا نارنا الذي كنا نحنه. وهؤلاء نظروا العالم باسره بنور الايمان وبنور الاسلام. وبنور القرآن وبنور السلام. فلذلك كيف يطفع? رمبنا عليهم بكثرهم مرة قالوا يقتلهما بل خميني نفسه يقول اسمعوا ايها الاخوة وأطهموا المخدوعين المغرورين الجاهلين المتجاهلين أطهموهم ان الخميني يكتب في كتابه كشف الاسران وانا قلت في كتابي هذا الشيء بالتشجد انه سمى كتابه كشف الاسران وكان الله وراءه ما سمى. كان فعلا هذا الكتاب كشف الاسرار لكنه لا تشف اسرار الافلاق بل كشف اسرار الحقيقة في الخمينية. لان بعض الكون ان هذا رجل طيب. دواهم من المنب قبل يومين. نشرت الجريدة الفاكستانية. كان هناك سامتوزيوم. قال ينبغي للمسلمين. يبايو الامام الخميني. على اي شيء يبايعون. على طفل المسلمين ما تفكي بمائهم. وعلى اعتباب اصحاب رسول الله وشكله. وعلى الامكار بالقرآن والسنة النبوي. على هذا. قال هو امام المسلمين. ثم بعد ذلك قال ينبغي ان تكون المدينة والمكة مفتوحتين لمن? لمن? للمسلمين هي مفتوح هذا لماذا؟ قالوا لا لا لا نادوا هؤلاء قالوا حتى يدير امرهما لجنة من جميع الاهزاب والطوائف. فانا الامس في في هنا بلة من بلاد الكفن هؤلاء فقلت انكم لا تستطيعون ان تديروا مسجدا واحدا يعني لو اجتمع الاحزاب والطوائف واوطي لهم نظم المسجد الواحد لا يستطيعون ان يديرون ان شاء الله يتقاتلون الى هذا الحد حتى هؤلاء الكفار الانجليز يدخلون بكلابهم في المسجد لفك النزام هليس كذلك؟ هلم يحصل هذا في الانجليز قبل هذا في الانجليز هذا حصل في هذه ان الكفار دخلوا بكلابهم في المسجد لكي يرفعوا نزاء المؤمنين الذين يريدون ان يباير الخميني اماما. كيف هذا قال هذا الرجل في كتابه كشف الاسرار. في صفحة خمس وستين. الطبعة القارثية. يقول Lamm yurtekap ismini ولا yurtekap Lamm yurtekap Vala tuktaraku jariima Vala maaqiyatun lillahi wa rasulik Illaa mavizruhu Pii anaki abimakirjani Ehi jariima tovi bakirjani Ehi jariima tovi bakirjani Saito إلا ومذروا هذه الجرائم ومذروا هذه المعطيات على عناقية في بكر يا ناس اتفقوا الله قالوا نعم لهما الجريمة الكبرى ماذا جريمة هم قالوا لأنهما نشر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكون هذه جريمة ماذا جريمة ايه الجريمة قالوا ان الجريمة هم غصبوا حق عليه. يا ناس. الذي غصب حقه لا يتكلم. انت مين حتى تتكلم. في بلاد نعبتنا. يقولون ان المدعي لا يتكلم. لكن الشاهد لا يتكلم. المدعي لا يدعي بان هذا الكأس كأس. يقول لا هذا الكأس كأس لهذا. المدعي لو كان علي رضي الله تعالى قد غصب حقه وظلم لماذا لم يتكلم في ولماذا كان يبكي بكاء السبيل على ميبه على نعشه عمر القاروق رضي الله تعالى. والكلام في نهج الكلام. ليس في كتابنا. في كتابك عنكم. والكلام في نهج الكلام. جاء يبكي بكاء للصالح وقال لله دره امام. فتجهب نقي الثوم. فتجهب نقي الثوم طاليا عن العيوب. متبئا شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتبئا هزم. لترك المسلمين لا يستطيعون ان يفتدوه يستطيع يستطيع وان يحضو هذا ما قاله علي طالب رضي الله وسلم وبعد مفاتي وبعد موت وبعد يبقى الشارع لو كان مزيونا لا استراح فلا الذي اراهني من هدوه هذا المشروض لكن علي كان يحبه هذا الهد بانه زمجه بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لم يزمجه علي ربي الله تعالى رب ابنه إلا خوفا منه ورواية قبيحة خبيثة أوردوها في كتاب ابن القيم الذي يزدنه في البخاري أيضا قالوا قد سأل جعفر أن زماد ابن قيسود بن عمر بن الخطاب ربي الله تعالى أن عمر ثم قال في جوابه يكذبون على جعفر قال انه قال هذا اندل فرج وصبره. انذر عبارة لقيها هذا فرج وصبره. يا اخي البدامي نهد نراه البدامة من الناس الذين لا ليسوا متعمقين في الاسلام هل يستطيع اهد ان يسلم منهم منهم والله يكتل دون هذا دونه عليك كما بدني للبدانة العرب لا يستطيع اهد ان يمد يده الى بنده لا يستطيع اهد من يسلبها وان ينهبها وان ينصبها الا بعد ما يقتله ويمزقه كيف عليه علي علي الذين الذين تقولون عنه الذين تقولون عنه بانه لم يولد شخص يكون مضاهيا لعلي رضي الله تعالى في شجاعاته وقوته مطالبه. ويقول: بعد علي رضي الله تعالى انه اذا ما كان يرقى وصائفه ملائكة الله كانت ترقع انسرائته. مام? هذا ما يقولون. هذا ما عليش. سقط على علي أور إبكت، يعني يهينوا علي ربي الله عليه، يهينوا، ليس همهم علي ولا ابنائه ولا أولاد، همهم حلم الاسلام. همهم شطب المسلمين، همهم فتوى المسلمين إلى قتهم الإسلام في هذه، هم المسلمين ابعادهم عن كتاب الله وان صدف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا قلت هذا الكلام في امريكا. وقلت فيه لبنك. وقلت في ملجيكا. وقلت في البلاد العربية. على كل ما بلدت العرب. اجب بناس كتبا مكدسة. نسم قدسة مكدسة. هذا. شطائب للسعودية ما يهدنا. شطائب للسعود ما يهدنا. شطائب للبهراء ما يهدنا. شطائب للامارات ما يهدنا. شطائب للفاكستان ما يهدنا. لكنه يهدنا لانه من بين هذه الشطائن هل هناك دعوة لغير المسلمين الى الاسلام? ان كنتم تدعون الإسلام فقال هناك كتاب لاهب. مدلة الراهبة تنور فيها الناس إلى الإسلام ماذا لا تقصد من المراهبة حجب لهذا ليس هذا إلا دليل بأن القوم لا يبنون مذهبهم إلا, إلا على الحدف هذا من الإسلام سكنت أقول لأنهم يقولون لا أريد أن أرد فيها عليكم عليك فكذلك أخذ راحته وإن شاء الله بعد ذلك لا أترككم إلا بعد الفجر أنا ما يهدوني أنا دبر بشلوب هذا رجالة إن شاء الله أنت لا أتركه إلا بعد الفجر إن شاء الله طيب أيها الإخوة ماذا يقولون ماذا يقولون ثم بعد ذلك يأتي الى قبر عائشة زوجة رسول الله صاحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وربي الله تعالى عنها. يأتي الى قبر عائشة يهدبون ثم يخرج عائشة من قبره. ثم يحييها عياذا بالله لا حرمة رسول الله ولا احترام نبي الله قالوا فيعرضونها على الناس فيعرضها على الناس ثم يجددها بالجريد من نعال ثم يغفلها ويطلبها امتقابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانها قتلت رسول الله انزل للحقاب والبغاية ثم ما زال ثم يأتي الى الهجرة الشريفة مرة مرحبا ماذا بقي لانه قالوا بقي رسول الله سيدي اناس ماذا يريد من الرسول لقال يخرجه من قبره والله وانا شهيد اذهبوا الى القوم. ذاكروا بشخص يستطيع ان يكذب هذه الرواية. والله لو احد يستطيع ان يكذب ينسب الي باني كذب او كذبت عليهم انا مسؤول في الدنيا ولا الاخره يقولون يخرج وقول الله به يهدي ويسرع وقول الله اليه ماذا يعمل هذا هو مذهب قالوا فيبايعه رسول الله. يبايع مهديه من؟ من يبايعه؟ رسول الله يبايعه. فهذا هو الاسلام؟ فيبايعه رسول الله. فيغزل جبائعه. فيبايئوه هو الأخر فأذل من يبايئوه من أهل السماء جبرايل فأذل من يبايئوه من الأرض محمد رسول الله أي ابن رسوله إشقمته ما دام أنه هو المبايع هذا هو الهمام رسول الله معموم فإشقمت رسول الله ولا يكتفون بهذا. بل يقولون أكثر من ذلك ويقولون ثم يهيي جميع الامدجان احلم لنبطوح الحب الهب لله لا يهينه يعني احسن لانهم ما قالوا كل من كتب ضدهم وقلق ضدهم او تكلم عليهم يهيه انا كنت خاصة لكني لا اخاف انه لا يهيني اعيادا بالله من جرأة هؤلاء الناس قالوا ثم يهي جميع الامبياء من لدن ادم الى عيسى يبايعونه كله يبايعونه فيأخذ بهذا الجيش الارمرم ويقاتل الناس بيين السنة ويقاتل السنة ويقاتل بين يديه جميل الامبياء وهذا امامه فالهي اقائل الفوق التي يكون عنها المتقبلون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون لذا الخلاف بين منهم لا يخرج عن هيئه الانتهاء المسموح له اي ييش في هذا هذا اي ييش هذا هذا طبيعه عقائد القوم ايها الاخوه تختلف المعتقدات المسلمين تماما لان هذه المعتقدات لم تؤسس الا على محاربة الاسلام والمبتدعين والدليل من كتبهم قد كتبه من كتبه. يقول اول من كتب من الشيعة في الرجال. انا وهو عبدالعزيز الكشي. مامل من كتب من الشيعة في الكرق. انا وهو النوم خطي. وقلاهما من اعيان الشيعة في القرن الثالث من الهجرة. وثالثهما عابد بن الله القبي في كتابه المقالات والفرق كل نقل عنهم جميع المؤرخين الشيعة والرجال وكل من احتناب الفرق كلهم نفسهم ابل من قال انظروا الى هذه الاداره هذه ليست اداره على السنه اداره الشيعة من كتبهم التي طبعوها هم. اكثرها مطموعة في النجف والكربلاء. مش كربلاء النجف. يقولون فيها. طبابها مطموعة في التحرات. يقولون فيها اول من قال بمساية علي وملاياته. يعني ان علي الملي رسول الله ووكينه. لانهر البراءة من ابي بكر وامر واثمان. وانهر البراءة من ابي بكر وعمر واثمان ما, ما شفهم وشفهم وكفرهم وقال ان لكل نبي مصير ومسيح موسى يوشع رسول الله علي اول من قال هذا رجل من يهود فدعاء اسمه عبد الله بن سما، ولذلك قال من قال هذا ما يقره القاضي التحكيم، ولذلك قال من قال إن أصل التشيع مأخوذ من اليهودية، إن أصل التشيع مأخوذ من اليهود هذا ما يقره القاضي التحكيم عليه، فالآيات هذه. ليس لها اية سلة بالاسلام. فبالاقائد الاسلامية. فاقائد الاسلامية خانية صاقية من مثل هذه الاقائد ما ترهات. فالاسلام منها بريد. فأيهم من هذه حقيقة التشير. اردت ان اختصر القول فيها في ديانة حقيقة التشير. بهذا الكلام الموجز وأريد أن تكونوا على بيّنة وعلى مارك ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من هي عن بيّنة وإن الله نسمي يليل. أقول قولي هذا سأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سيد الله سيدنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة فأنا مثل ذلك القرصة لأشكره وشكرا جزيلا أحصال على نفسي وني عنكم جميعا وأعتقد أنه لو تحدث معنا ساعات وساعات لن نحطي عن السوق الموضوع من كامل جوانبه ولذلك أوصي نفسي وأوصي لني على الإحواء بالإجتهاد في الاطلاع على بعض على بعض المؤلفات الأستاذ الكريم التي في قام في بعضها إلينا وبعضها أدوزع مجانا في فترات ساذقة هنا في المسجد ووفيكم من حركة السؤال عليها من أماكن أخرى يعني إذا لم تكن متوفرة لدينا هنا لأن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة جدا كما تبين لنا من أصول الاختلاف التي بيننا وبينهم ونسيح الفصل الآن لكم لكتابة الأسئلة ولكن يجب أن مصلات المغرب تتأهل من بعض الدقائق فنقترح أن نستلم الأسئلة منكم الآن لا يرجى ونعيد على ما يستطيع منها ونترك أترك بقية الأسئلة لمع بعض مصلات المغرب تفضل نفضل ألا تكون مكتوبة يعني أعطي. نعم آتي إن شاء الله لا تقول والله ما أجري لو تختارين ما يمكن تقرأها جيدا ما الاخ يسأل انا اريد أن من الاخ اكتب وما اكتب ان يكتب ايزا لانه من بين الاخوة انا كما يعني ظهر لي من لهجته لانه يعرف كثيرا عن الشيئة ولو يكتب سواء ايزا نستفيد يعني منه يقول الاخ الثائل ماذا تنصر الشباب المسلم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 ان شاء الله بكرة ولذلك لا استقي الحضور يوم السبت لكنه ما لا يدرب كله لا يترب كله فاستنمت الفلسة بفزن الله ومنه وتوفيقه انا اتهدى سماعة في هذا الموضوع الهم واريد يعني ان تعذروني انا مرتبط بعد المغرب مع الاخوة في برادفورد مع الاخترى الباكستانين فااااا لكني ان شاء الله سوف ارجع بعد ثمانية ايام واحاول ان اعطي مرة اخرى ان استطعت بفزن الله لكنه أنا أرى بأنه بعض الأسئلة تكون يعني هي الأسئلة التي تدور في بعض النفاقات كما تبين لي لأدم المقت الكافي لبيان جميع الجوانب. فكما تفضل الأخ بأنه لو الإخوة يعطنون بالأشريطة أشريطة موجودة في الجوانب الكثيرة عن القوم والكتب التي انا الفته خمس كتب اشير والسنة السنه والشيعة البيت والشيعة التشيع والشيعة والقران والكتاب الآخر الرد الكافي على جهالات الدكتور باغي في كتابه بين الشيعة واهل السنه فان شاء الله الاخوه يقولون على بينه ومعرفه بجميع جوانب القوم لكنه كما قلت يعني ما لا يدرك كله ولا يترك كله ف... يقول الاخ يعني بأنه كيف العمل ما هذا التحافل أنا هذا السؤال الذي أقرأت في القلب لا يعني صراحة هناما أشوف كما قلت لكم في بداية الكلام بأن أهل الباطل يشمرون أنساقهم لنشر أباطلهم ولكن المسلمين متطائفون وبالأسف الشديد أن المؤسسات الرسمية والهيئات الإقلامية التي كان عليها يعني كان عليها بأن يقوم بالدور الفعال خاصة هينما ظهرت هذه الفتن وهذه الفتنة الزهما وهذا الطيار الجارت كان عليهم واجب دينيا بان يقوموا بالطورة الإسلامية وبتنفير الرأي العام لكنهم يعني ما, ما نريد يعني نقول انا شو اقول اقول والى الله المشتكى باننا نحارب يعني لا فقط من, من القوم ان يبغضوننا فليس بمهم يعني نحن نبغذب لله وفي الله ونحن أقلقنا مزاجئهم لكن هارب من صبل الذين يسمون انفسهم إخواننا يعني يكون عيش هذا, عيش هذا يعني يريدون أن يصير الشباب المسلم طعمة مستطاقة يستفيدها هؤلاء الناس فإلى الله المستطال لكن هناك عمل فربي أنا بينت للإخوة في بريدفورد لأنه الآن في فرنبيل وفي ماليزيا وفي اندونسيا طلب شديد وفي امريكا وفي هذه البلاد لمعرفة هذا القومة والكتب لكنه من من يغيث هذه الطلب؟ من يغيث؟ ما للمسلمين؟ أهل يناسره النساء من الجهود الفردية فكل واحد منكم يصاهم في نشر الفترة الحمد لله هذه الكتب ترجمة لللغة الانجليزية وإلى اللغات الحية في المرضى الى ماليزيا واندونسيا ولغة التامل من أراد أن يساهم فليساهم على هذا، والشباب المسلم يعني الأخ الذي سأل عليهم واجب ديني بأن يتسلح بمعرفة هذه الأقائم بأقائم القوم ثم بعد ذلك يبينها للناس حتى يعني لا يخذون بغرة وبجهل وعليهم أن لا يسكتون وعليهم أن لا يكونون يعني كالذي يسمع شرا ثم بعد ذلك يتجنبه يقول لا هذا واجب مسلم بأنه يقوم بأداء الواجب وبأداء الفريضاء والله الموفر ف... والسؤال الثانية قال ذكرت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسن كان لهم أبنان سمور والبكر وعمر وعثمان فهل كانوا يشتغون أعوذ بالله ينتقفون من أسابه رسول الله أن بين بأن أهل بيت علي من أهل بيت نبي كانوا أكروا أكثر منات حبا لأصحاب رسول الله وعلى رأتهم أبو بكر وعمر وعثمان وكانوا يهدونهم هبا لا نذيلا له ولذلك سبوا ابناءهم باسمائيه وقد لو كان هناك انا قلت وكما قلت الشياء واهل البيت انا ذكرت هبا آل عليم رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر واثمان بيض ومفصلة كم كانوا يهدونهم ويمجدونهم ويصنون عليهم لم يكونوا يذكرون لله بالخير والكلام منقول من كتب الشيعة كانت في سنة. فأنهم كانوا يهذورهم هذا لا نذير له، ولذلك أعطوه بناتهم. أنا ذكرت ثمانية عشر زواج في كتاب يسوع عن البيت. ذكرت بأن ثمانية عشر بنتا من بناته عليه، يعني من حفيداته وبناته تزوجنا من أولاد أسمان بن يحيى رضي الله عنه. لو كان هناك عداء أو كان هناك مبالغة الشيطان لم لم يأخذ بنات هذه المناسبات وهذه الزواج. هذا كلها قد يعني كذب على هؤلاء الناس واذكر يا على هؤلاء الناس الطييرين فاذا حضرا بما يقوله هؤلاء الناس يا قال جزاك الله خيرا وذا التقيبا على قولك بان يذلون العرب استدلوا بانهم يسرون على تصمية الخليج العربي بالخليج الفارسي هل أكان تذيبنا توزيعا للأمور الآفية لإمام موسى سدن فائصة النخاولة إدعاء من أكل مغرب يا أخي أنا قلت يعني لو كنت أستطيع أن أزيدكم معرفة فأصدتكم يعني من ناحية العصائلهم الأسلية ما علي الأشياء يعني تعبئة معلها قيمة الناس الذين يا أخي يبغذون أبا بكر وعمر وعثمان ويبغذون أبا أبيضة ويقولون خالد من عوّلين هل تصدقون منهم بأنهم يحبونكم أو يوالونكم؟ ولأ فأريد أن أوري بريباً وأنقلها من كتب الق من كتاب في مصطلح الحديث يقول محدثهم العامل من ال... من القرن العاشر من الهجرة محدثه من يقول في كتابه وصول الاختيار إلى أصول الأخبار إيش اسم الكتاب هذه عبارة مهمة ولذلك أريد أن تأخذ اسم هذا الكتاب وصول الاختيار إلى وصول أخبار يقول في كتابه هذا نحن نتقرب إلى الله ورسوله نحن نتقرب إلى الله ورسوله بأي شيء تتقربون بالعمل الصالح بالجتلات بالصدقات لا قالوا بأننا نتقرب إلى الله ورسوله ببغض أصحاب محمد وشكبهم نصبحهم وببغض من أحبهم فإن كانوا يبغضون هذا فلا بأس الله يجعلنا من الذين يبغضون لأجر أبي مكر ما ومر موس فإن شاء الله نكون بإستاذ قول الله أزا هل المهاجرون والسابقون الأمالون من المهاجرين والنسار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم جعلنا الله منهم هل يؤمنون بالله حقا؟ وإذا آمنوا به كيف لا يخافون هذا سؤال همه أن يسأل الخبيني هذا هو هل يخافون إن كانوا يخافون الله كان كانوا يبغذون زوج رسول الله هل كانوا ينمدون أصحاب رسول الله هل كانوا يتركون كتاب الله هل كانوا ينمدون سنة رسول الله لا هو مرجع الشياء إمامهم وكتاب ولا شيء إمامهم غائب وكتابهم غائب إمامهم في سرداد وكتابهم في جيبه فالكتاب في جيب الغائب والغائب لم يولد فإن شاء الله هينما يولد فتأله أين الكتاب هل قابلت في حياتك هذا علماء الشيء فما دار بينهما يوميا نقابلهم وما دار بيننا لأنهم هينما لا يجدون الجواب يلجعون إلى التقيام يقولون بارك الله فيك جزاك الله خير ما يستطيعون أنا بنفسي ناقشت موسى السنة في قضية خلافة علي رضي الله تعالى عنه ومسايته وقد بينت هذه المناظرة في إعداء مهاظراتي وأنا أذن بأنها سجلت ما أدري الشريط موجود في الملعخ هذا الذي ذكرت فيه مناظرتي مع موسى السمر في المدينة المنورة في سنة 73 الميلادية قبل 12 سنة فأنا ألقيت المهاظرة وكان المهاظرة أنوانه الخلافة والإمامة فأنكم تاركون بأنهم يقولون أن الخلافة والإمامة لا تثبت إلا بالنهر هذا حق إلهياً وعهل السنة يعتقدون بأنه حق العلمة بأنهم ينتخبون من يرونه صالحا لتفيير أمورهم فلذلك أن أهل السنة يقولون وعن المسلمين يقولون بأن الناس اختاروا أبا مكرم رضي الله تعالى عنهم لكي يسير أمورهم ويسله أحوالهم فعبو بكر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماما للمسلمين هم يكون لا ليس للمسلمين الخيار لأنهم يختارون لا إمامهم سيّن اختياروا مين قالوا الله قلت سيّن في طرف الله في طرف الله وفي طرف المسلمين من سيغلب من سيغلب كونوا الرب أليس كذلك لأن الرب هو فعال لما اذا اراد شام ان يقول له كل خيط وكل من كان الامام بالقبل الله قالوا عليه كل من كان في طرف ابي بكر قالوا امر وكل من صار اماما واتيا بل مرشه الرب ومرشه ابي بكر امر ما فهم ذلك مرشه امر صار اماما ومرشه الرب من هذا أمر وظلم ربكم أيها زند الله يعني هل يمكن هذا لا فهمتم هل يمكن هذا لا لا ولله وللهم مالك الملك تؤتي الملكة من تشابه تنزع الملكة وتعزه من تشابه ظلم من تشابه بك الخير لو كان رب كان يريد أن يكون علي رضي الله تعالى إبانا لم يستطع العالم بأجمه أن يزهه عن الإمامة والحكم. لكن لو كان لهم أقلا هل هزارو شيع، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام المطينية رحمة الله عليه على لا يمكن أن يصير الرجل شيعيا إلا أن يكون فاسد العقل وفاسد الخلق. أولا يخرب أصله حتى يصير. يا ترى هذا كيف يمكن؟ كيف يتصلب؟ لأن الرب يريد أن يجعل هذا والعم اذاها هذا وجعل من يريده انه ان الله هذا اكبر دليل عليهم لان الله لو كان يريد ان يجعل عليا اماما وخليفة لما كانت الخلق والكون بجميع مصائلهم بان يحييه علي رضي الله تعالى عنه عن حقه لكن انا للقوم ان يحب ان شاء الله اترككم بالسلامة إن شاء الله. الله الأخ الذي رفع السؤال يعني الله سبحانه لا له يكون مهم هو كل الذي شاء الله مم. هل يقرأ Shia القرآن آخر هذا سؤالك لا هل هو موجود يا أخي أنا قلت لكم بأن الشيء لا يعتقدون أن القرآن سيظهر إلا بعد ما يظهر العمال الموعود لأنه كما نقلت لكم وهذه الروايات الذي يريد أن يبحث هذا الموضوع فليرجع إلى كتابي الشيئة والقرآن أنا قصلت فيه القول الشيئة والقرآن أنا قصلت فيه القول وبيّنت جميع أطراف هذه القزية ثم يقولون أن القرآن الموجود عند الغائب وهو الذي سيظهر بالقرآن حينما يظهر أما لا يقرأ لأنه غير موجود للذب